موقع محب القارئ إدريس أبكر يقدم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتن أصحاب الأفدود النار ذات الوقت هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذين هم ملك السماوات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 الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات لهم جنات تجري من تحتها الأنحاء ذلك الفضل الكبير إن بغض ربك لشديد إنه هو ونعيد وهو الو... الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله منهم مغارهم محيط بل هو قران م وَحِنَّيْنَ <تصفيق>